هياني هيا طول <سؤال> تجري علنا النن انا كذ ها كم صباعي زجيهنا ففق الخضيئة <تبخل> لمحليق ففق بيضيتي <تبخل فضيت> نازيزنا Als je een beetje een فاكملتار ذيالي وسا أسعف دول بالزافيات شور أسيل حزن درزان في الأسا هذا المتاع من العرو رايس قد مولت شري Ik heb niets Zijn er geen verstandige dingen die je niet kunt veranderen? En dat اض الصورات بذم الخيالات الجديد فدنك وان الجديد فدنك وان تغيث المحل هايح بفنير هايقو ماذي صفا I'll follow you to the end. I'll be with you, my love. I'll اكملت 10 يمي واس ايد وازار الصفور اكملت 11 يمي واس سعفة تلبسة في الشور اى شTelef دير في الشور اى ش آفة في الشور في الموت جيت ملاك اسكر برد شريحه اس Soy hoog hoog hoog hoog hoog hoog hoog hoog hoog hoog غريوي سحدي سفل الصورة بجدام القيام تجادي فتنجاون المداكي تدمو حال هاي غفير عكي قدر هاي غفير والز ار كنت لي وظامو بين قايل لي عهد مزيض ار كنت لي وظامو بين يعال حبين Ik het tintelde mij